ا ل إ ح س ا ن ل ل إ ن ت ا ج ا ل إ ع ل ا م ي و التوزيع تقدم ه ونهجب لنا ه وسيئات ومن وتنهيره ومن الشيطان أعمالنا النظرات الله وأشهد فلا مذل له فلا له لا شريك هادئ إله يحضر يحضر وحده وأشهد محمدا إلا نبينا محمد لعبده أن ينزل عليهم、الرب. يا أيها من من الرب ل ا ر س وجاهد ل في الله حق جهاده حتى أ ت ا ه اليقين من ربه ما ترك شيئا يقرب الناس إ ل ى ربه و ي د ي ن م ن ه إ ل ا أ م ر ه م به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 فصلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين أ م اللهم بعد ا رب جبريل وميكائيل واسرافيل غافر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه مختلفون اهدنا لما اقترب من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته في دروس ا ل ن ب ت بينت لكم أ ن وسائل الايمان الكامل, الكامل هي س ت ة ا ل أ و ل ى ط ا ع ة الله و ط ا ع ة الرسول و ا ل ث ا ن ي ة تقوى الله و ا ل ث ا ل ث ة اتباع الكتاب و ا ل س ن ة ا ل ر ا ب ع ة الاحتكام إ ل ى كتاب الله و س ن ة ر س و ل ه كلما ح د وقع خلاف بين المسلمين في كل ص غ ي ر ة او ك ب ي ر ة و ا ل خ ا م س ة الحكم بما انزل الله والسادسه الرضا بحكم الله ورسوله والصبر عليه والاذعان إ د ع كامل له ل ي و الكامن ل أيها الأحبة ع و جميعا له سبحانه وهي اعظم مصالح العباد من انفسهم لهذا ايها الاحباب عندما برر الله السر الذي من اجله خلقنا قال وما َ خلقت ََِْ الجن َِّْ و َ ا ل ْ إ ِ ي س َ إ ِ ل َّ ا ليعبدون ََُُِْ والعباده اسم جامع لكل ما يحبه الله يرضى كل سريره الله يحبها يرضاها العباده اسم جامع لهذا ولهذه العبادات ان يعبد الله سبحانه وتعالى برايه او باختياره او بتنظيره انما ذلك ميكون على اوامر الله وتبيان الرسل ونعلم والمرسلين الانبياء نحن عنه للناس قال الله لنا كلاما لا يحتاج الى وما آتاكم الرسول وما لهاكم امة خاتم امة اخرجت حير يحتاج اتاكم فخذوه عبادة لله سبحانه لله من العبادات التي ط ر ب ه ا الله على العباد وحكم الله سبحانه وتعالى كما بينت لكم في د ر س الماضي أ ن الذي آ ت ا ه الله الملك واتاه السلطان ولم يحكم بما اذل الله فقد حكم الله فيه ب أ ن ه كفر و أ ن ه ف س و وأنه, فسوء وأنه ك م ا قال ا س ب ح ن ه و ت ع ا لم ى و يحكم بما انزل الله فاولئك ا هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك س هم الظالمون كل ذلك قدره الله وحكم به في محكمه ا ل ج ي ل وهذا الحكم لا يمكن أ ب د ا أ ن يتبدل لاي عصر من العصور أي ولان م هذه الرساله ر س ا ل ة محمد هي خاتمه الرسالات ولا رسول بعد محمد ولا ق ر آ ن او كتاب ي ز ل على ا ل ب ش ر ي ة من بعد محمد صلى الله عليه وسلم لهذا فرض الله على المسلمين الحكم بما أ ن ز ل الله و أ و ج ب عليهم الرضا ظاهرا وباطلا ب ح س م الله سبحانه وتعالى فمتى إ ذ ا كان فاذا احتكم المتنازعان من الكتاب باسم الله و ج د عليهما الرضا بما يحكمان به والاستسلال التام له فحكم فما حكم به, به الكتاب و ا ل س ن ة فهو الحق الذي لا ي أ ت ي ه الباطل من بين يديه ولا من خلفه و ايضا ل أ ا ل إ ي م ا ن لا يتم ل الا يتم الإيمان أبدا إ بالرضا بحكم الله حتى ولو كان هذا الحكم مثل مثلا ح ك م عليك بشرع الله في ج ر ي م ة ارتكبتها وكانت ا ل ج ر ي م ة ان تحكم ب ض ر ب جلد او بقدر ي د و او بردم ان انت مؤمن يجب أن يستقر, ال... ان يستقر اليقين في قلبك ان هذا هو الحكم الذي ارتاداه الله, الله لعبده و ان هذا هو الحكم المكثر ت لعبد ل ن ا ل ج ر ي م ة فيرضاه بنفس طيبه مطمئنه لكن إذا قبل ل اذا حكم الله لأن عليه الرجاء الله نفسك ولكن هو في نفس جوع ب ر ع أن ه ذ ا الحكم جوع أ ن هذا ظ ل م كيف يكون هذا في القرن العشرين هذا وليس تبط ه الحكم ي بمؤمن لان الله سبحانه وتعالى أ و ج ب على المسلمين الرضا الكامل الواجب والباطل لاسم الله سبحانه وتعالى ورسوله على ا ل إ ن س ا ن مهما كان هذا الحكم ولهذا أ د ك ب الله سبحانه وتعالى و أ ق س م برب محمد وهذا القسم فيه تشريب وتكريم و ع ظ م ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أ ن ف س ه م حرجا مما ل ه قضيت ويسلموا ه تسليمه ده الإيمان السحي النسمن المؤمن نظام الذي يحكم عليه بحكم ل م ا ا رضي وطمعنة تسليما هذا ع ا ا م ة ل إ ن نس نوع من عملت لغبة أي إيه بحكم كده فهنا يقع على المسلم انه بعيد عن ا ل إ ي م ا ن ل أ ن الله لا يظلم أ ح د ا الله وضع هذه ا ل أ ح ك ا م وهو يعلم أ ن ه ا هي ا ل أ ح ك ا م التي تصبح ا ل أ ر ض وتصبح الامه ويستقر النظام ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عندما حكم بالقصاص ع ن العباد قال ولكم في ا ل قصاص ح ي ا ة و ا ئ ل ا ل أ ل ب ا ب حكم الله هو الذي يدخل التنقلين في ا ل أ ر ض يصبح ا ل ف س ا د يبدل ا ل ا م ة من فساده الى عدل ونور و ر ح م ة يبدل ا ل ا م ة من خوف و ر ع ب الى ط م ا ن ي ن ة الى س ك ي ن ة الى امن لم ي ح ل ر به الانسان ابدا واذكركم و ر س ي ايها الاحبه والله يشاء ويعلم اني لا اتحيز لدوله لدول دون د و ل ة ولا ل ا م ة دون امه انما اتحيز للاسلام وحده ل ل ق ر آ ن وحده و ر س ن ه الرسول صلى الله عليه وسلم وحده و أ ق و ل لكم م ث ل ب س ي ط طبعا العالم ا ل إ س ل ا م ي ب أ س ر كله في شماله وجنوبه ا ل آ ن لا يوجد فيه د و ل ة اعترفت بشرع الله وحكم الله واقامت شرع الله إ ل ى ا ل م م ل ك ة ا ل ع ر ب ي ة السعوديه ة ونسأل ل ل ا أن يجين على المعملة هذه、المألة. انا لا اتكلم في موضوع م المطبق انما اعني انهم دستورهم رضي بهذه ا ل ش ر ي ع ة ولذلك لا يوجد عندهم قاضي شرعي وقاضي لبني القضاء واحد الحكم واحد والنظام واحد وبعد هذا نعرف نحن اهل السودان ب ا ل ذ ا ت نعرف م ل د والعالم العربي كله و ا ل ا س ل ا م كله يعرف أ ن المملكه ا ل ع ر ب ي ة ا ل س ع و د ي ة من قبل أ ن تقدر بشرع الله سبحانه وتعالى كان الجوع والفقر والبلاء وكان معظم رجال الشعب السعودي ي س ا غ ر و ن إ ل ى البلاد ا ل أ خ ر ى طلبا ل ل م ع ي ش ة ط ل ب ا للرسل ك ا ن ر ج ل منهم يغيب عن أ و ل ا د ه أ ر ب ع سنوات خمس سنوات س ت سنوات جل وراء ن ق ل ة العيش ولكن ولكن عندما قالوا عندما رسولا بالله ربا ل ل إ س ل ا م دينا بمحمد ا ل ن ب ي و ر س و ل ه وقالوا لا شرع إ ل ا شرع الله واعلنوه وحكموا به أ ل م تثبت س ن ة الله ا ل ك و ن ي ة في الكون التي قال الله عنها ولو ان أ ه ل ا ل ق ر ى آ م ن و ا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و ا ل أ ر ض أ ل م يفتح الله لهم بركات ا ل أ ر ض السماء ألم الأرض الله لهم بركات الأرض يفتح الله لهم بركات الأرض ظهر الفترون و ا ل آ ن أ ص ب ح ت من أ غ ل ب دول ويطلبون الرساله للمعيشه هناك لانه م ذ ا ل أ الرضا بحكم الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لانه م ذ ا ل أ م عملوا ي ن ه ع إ ل ى ا ل أ ا ن ا عملوا س ا ب ق ا زلال كان الحجاج إ ذ ا وصلوا م ك ة لا يستطيعون يذهبون إ ل ى ا ل م د ي ن ة أ و من المدينة الى م د ي ن ة إ ل م ك ة إ ل ا بالحراسه ا ل م ش د د ة حراسة حراسه م ش د د ه تحرف حجاج ابي القياه ل أ ن ه ه ل ا ك د ل و ه ب و ا ل س ل ب والضرب و ا ل آ ن أ ص ب ح ا ل أ م ن م س ت ق ر حتى أ ن أ ر ب ا ب ا ل م ت ا ج ر ا ل ك ب ي ر ة فيها البضائع ا ل ن ف ي س ة تلد ا ل إ ن س ا ن أ غ ل ق بدكانه وظلع النور والزجاج ويقول ع ر بتاعته لك ان ت كسرة ا ل ز ج ا ه ك ا ترى وترى المؤذن للصلاه ويضع فوقه على أ م و ا ل ه ويذهب ا ل ص ل ا ة بسبب ب ر ك ة حكم الله في أ ر ض الله ونهار يقول ربنا ويكون التمأنينة الله أيها يا القصاص حياة موائل الألبات حياة حياة الأمنة حياة العيش الركب فبارك في فيكم الأحباء الرضا بحكم الله اساس كل نعمه التي ا ل ل تصبح وحقيقه لهم الله رب ح الحير ح ي و الشر وهو الخبير بظواهر ا ل أ ش ي ا ء ومواطنها لا تبقى عليه خ ا ف ي ة وما شرع سبحانه وتعالى لعباده إ ل الا ما ا هو ح ق و ل والصلاح خ ي ر ما شرع شيء ولا حكم بشيء ولا إلا حكم هو الحق والخير ه والصلاح ه لهذه الأمة الإنسان وعقله وماله دينه ورسه ورسله وما يحبب عن هذا سرع الله يتدفن لك هذه فاذا ش قضى الله ب أ م ر لا يرضاه ه و لأن النص أ م ا ر ة بالسوء فعلى المؤمن أ ن يلتزم بطاعته سبحانه وليكمل النص على الرضا به ل أ ن ه م ا يملك حتى ا ا خ ت ي ا ر في حكم الله والرضا او عدمه لأنك انت كعبد ما ل ك س و ت عن الحكم دا كويس أ ق ب ل ه لا الحكم دا كويس أكبره. الحكم دا ما أ ق ب ل ه هذه ليست من صفات ا ل إ ي م ا ن ا ل إ ي م ا ن الحقيقي هو ا ل إ د ع ا ن والربا بكل حكم الله في كل صغيره ة و ل ذ لهذه ا الله الأمة أكد وكبيره ط ا وما ل ا لمؤمنوا إذا ن لأمينة ق ل ورسوله ن ا ه أمرا أن و له ل ا ح ي ة من م أ ر م ومن مبينة رقم وعص ورسوله الله فقدرنا بلالا الآية الأحزاب آية ما كان م لمؤمنين ولا مؤمنه إ ذ ا اراد الله ورسوله أ م ر ا أ ن يكون لهم الخيره من امرهم مستحيل إ ن تنوموا بعد حكمه اين ت خ ت ا ر ه بندب لا ت ق ب ل و ب لما ع ل ا م ة ا ل إ ي م ا ن ع ل ا م ة ا ل إ ي م ا ن الرضا ا ل ل ه والباطل ب ح ك م الله سبحانه وبحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم والرضا ن د ه الله على المؤمنين الاختيار ب ح ك م الله ل أ ن ه م المؤمنين دائما ي ق و ل و ا سمعنا و أ ط ع ن ا なかなか言うようになったら、今日は私たちのお話を聞 م てくださ ن ومن نطع انظروا ل ل ورسوله ه و الله هدوا الفائزون لنتقه فأولئك اللهم اجعلنا منهم اللهم برحمتك ارحمة الرحمن يا هذا الوضع هذا, هذا كلام الله ايها الاحبه الآية سامعنا وقال لنا وقال لنا ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد فالظاهر والباطن ظاهرنا وباطننا عند الله متساويات متساويات ما بعد اسمها ذ ب ظ ا ه ر ي ع ل م ا الله والباطل لا ي ع ل م ا لا نحن على اعلم الظاهر الباطل لا بنعلم لكن الله يتساوى عن د ظ ا ه ر ا ل إ ن س ا ن وباطل ا ل ا ل إ ن س ا ن ولهذا حكم وحكمه الحق قال انما كان ق و م المؤمنون إ ل ا دعوا إ ل ى الله ورسوله ليحكم بينهم أ ن يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ده. ده. ومن ر س و ل أ الوضع الكلام يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون ما دام عربي نادى وعجمي وابيض ومسلم أ وطويل ومحكوم اي واحد سجل عمله يوم القيامه يلاقوه امام الله عند طاعه الله وللرسول ويخشى الله و ي يتقل دم ن ا ل ف ا ئ ز ي ن يكون فاز في الامتحان ة ويلة قبضة الجماعة اما لا الله لا الرسول لا الله لا الله يلادي الله يلادي ربنا ربان العليم كتابه بشماله ويأخذ ويلة الله قيامه هكذا اكتب الله لنا القرآن اما غير المؤمنين اللي ناهي ايمان ايمان لسه ما من ومن بلوبهم بلوبهم يتلع يتلع لسه دخل يخشى يبتقى ويأخذ ويأخذ في غير هو في مثل كيه. عنها سوء. الله ي م سبحانه وتعالى و ق ص لنا عن ج م ا ع ة من عليهم. فعهد... الله عليهم فحضروا عهد النبوه ة حضروا رسول وشاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم باعينهم وتكلموا معه جهار الجبال و س ل و ا خ ل ف الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وكانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن كان في ج ل و ب وفي مرض وفي ل ا ي نخمه تدور ربنا لعن في ق و و ن ب ايمانه ل ل الكلام الحبر ه اسمع الظهول وشنيه وَيَقُونُونَ آ بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ و أ ط ع ا الكلام حشب وَيَقُونُونَ آ م ا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ و أ ز ع ج ا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أ و ل ئ ك بالمؤمنين جماعه ا د ه ر الرسول أ ت ي ح ا ل ل ه اتيحت ن ده محمد صلى الله عليه وسلم ح ت عبد الله بن سلم ا صغير كان الرسول يخطب وقال له والله لقد قال لكم الحق إ ن ه الصدق يجب أ ن تؤمنوا به إ ن ه الرجل ا ل أ م ي ن إ ن ه هو الصادق و إ ذ ا خرج قال احذر الرجل ده قال ب ف ت ن ة سموا كلبك ي ع د ب ك اي انتم أ ا مهاجرون ويغلبوا ن عليكم هو الذي قال هو ا لاصحابك ذ ي ق ل أ لا َ تنفقوا ُِ على َ من َْ عند ِْ رسول َُِ الله َِّ حتى ينفضوه ولله ََّ خزائن السماوات َََِّ و َ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ ولكن َََِّ المنافقين َُِِْ لا َ يفقهون َ ي ق ولكن الله يخرجانا للمدينة أعز لحذر المراهقين ي لا يعلمون هم الذين كانوا يقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله يحكم بينهم إلا منهم لا معرضون ألو يرضى ه كلام الرسول تعال ت ع ا ل ذ ك ا ل م س ا ك ل على كلام الله وكلام الرسول تعال الى ما عبد ل الله أبدا لكن م الحق ي أ ت ولا ل م ي ن إ الرسول ده صالحا لانا يقولناك حكم الله لكن إذا عكسهم الله إذا شاهد القضية ورسول ونجبله الحكم بتعالى والرسول ده كان ا م ن ا س ب هواه ولا لا د لا ب ا لا لا لا لا لا لا لا ل ه م ا لا لا لا لا ل ب لا لا د ا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ا لا لا ا لا لا لا لا لا لا لا لا ا لا لا ل و لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل أ لا لا لا لا لا لا لا لا لا ة ا لا ل م لا لا لا لا لا لا لا لا لا ي ا ا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل ر لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا م ا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 واذا دعوا الى الله, يحكم ديرهم، الله عليهم ورسوله يحكم بينهم ر اذا فريق منهم معرضون وان يكن له الحق ه الْمُدْعِينَ ياتوا ب ه ل ا ج اليه ودعوه وناشدكم ل ل ه ده حكم الله على كل انسان ا ل ح ي ا ة دي مستمر حكمها الى يوم القيامه ة لفة الايمان لا ابدا او لفة او、دار. اعلم على اني انا في او مرتاب او خالف الظلم ان ان يصبه او الرسول、يصبه. عشان ما عاو قلت على قلب الله وحكم الرسول فعلينا أن الله وعلينا ل ل في يصبه يصبه مرض من حكم وحكم احكام ان نعرف ان نعرف ضرب كده شرع、الله. حتى نعطي الله سبحانه وتعالى أنه على الطريقة ا ل ي ق و ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ت ك ا ترى هذا أن تحسوا او ترمسوا ل ي و م في ا ل أ ف ر ا د والجماعات والحكومات كل هذا تجد ر ى ت على أ ن ه مافي أ م ل ابدا, أبداً لتحكيم شرع الله والرضا بحكم الله سبحانه وتعالى لكن تشوف يعني بعد مرات و ا ح د يقول لك اول ق ر آ ن حق الرسول حق هل تعال يتحاكم من كتابه ا ل س ن ة م ا يقدر ب ل ش آه الخير آه وحكموا بما أنزل الله بما انزل ل ل ه بما أ الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم شرع الله انت لما بقيتش خطر أ ص ب ح ت متهم وهكذا وهكذا بارك الله فيكم يجب علينا أ ن نعلم أ ن ك ل م ة ا ل إ س ل ا م معناها الاستسلام الظاهر والباطل لحكم الله ورسوله الاستسلام ا ل ا ه ر و الباطن لحكم الله ورسوله هذا هو ا ل إ س ل ا م الحق الذي نزل به رسول جبريل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ل أ م ت ه ايها ا ل ا خ و ة الكرام أ ن نكون مسلمين قلبا بنيه واعتقادا وقولا وعملا وليكن حكمكم باسم الله وقانونكم باسم الله يجب ان يكون احكامنا باسم الله قوانيننا باسم الله شرائعنا باسم الله معاهداتنا باسم الله مكاتباتنا باسم الله كل شيء نعمله نعمله باسم الله لاننا رضينا بالله ربا لاننا قلنا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ش ه د أ ن محمدا رسول الله جاءتنا ب ش ر ي ع ة م ك ت م ل ة ك ا م ل ة كتاب الله وتبيان الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا ا ل م ب د أ جاء ا ل ق ر آ ن ويخبر ا ل ب ش ر ي ة كلها ويبشرها ويقولها رب السماوات و ا ل أ ر ض اليوم أ ت م ل ت لكم دينكم وارضيت أ ت ت نعمتي م عليكم ن و لكم ا ل إ س ل ا م دينا إ ذ حكم الله وذكرت م ل الله, الله س لكم في درس ماضي أ ه ان الأحباب الله قال لسيدنا و آدم ابن ادم ادم عليه والقم بينهم بما أ ن ز ل الله ولا تتبع أ ه و ا ء ه م واحذرهم أ ن يفتنوك عن بعد ما أ ن ز ل الله إ ل ي ه إ ذ ا هذا هو الذي يجب أ ن ن ح ذ ر نحن المسلمين ويحذر اتباع الهوى ويحذر كل شيء ونعود إ ل ى ش ر ي ع ة ربنا ونعمل بها حتى ن ا ق الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا بد الأحبة أن نعرض شيئاً نتبقى نركز به صفة أصحاب بأحكام لنا رسول الله الله أن نعرض أيها شيئا ورضاهم سبحانه صفة نركز إ ذ ا ت أ م ل ن ا ا ل س ي ر ة ا ل م ت ا خ ر ة يجد ن ا ع ز صحابي من أ ص ح ا ب الرسول صلى الله عليه وسلم لعب عليه الشيطان وقع في ج ر ي م ة الزنا في ه د النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا الصحابي لم يشهد عليه أ ح د ولم ي ل ق عليه القبض احد بعد من تعمل ا ج ر ي م ة و ا ج ع ا ل إ ي م ا ن بالله العلم بأن الله, بان الله علم هذه ا ل ق ض ي ة ازعج مبدعه كيف م ا قدرش ي ع ان يلوم ويرتاح ما قدرش ي ع م ل اي شيء واذا به ي أ ت ي الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله ت ا ه ر ن ي من ج ر ي م ة الزنا وهو م ح ص ل رجل متزوج ويعرف ب حكم الله فيه الرجل يقول يا رسول الله الرسول من جريمة ا ز ن ا ل صلى الله عليه وسلم يقول ابدا والله ابدا ا ح س ن الناس عقلك الرسول ي س أ ل اصحابه يقول يا ج م ا ع ة هل تعرفون به شيء هل ع ن د شيء ب ح ا ج ة تعرفوه قالوا والله يا رسول الله اننا نظن انه من صالحين ولولا اعتراف من ه ذ ا لما ظلمنا عليه س و ل ان ن ك ن ا بعيد من الصالحين و ل و ل اني اعترف بهذا الكلام اصل ما كنا نقول فيه ح ا ج ة وهكذا وهكذا يكرر هذا الرجل ع ل ى الرسول صلى الله عليه وسلم الكلام بعد الكلام الى ان شهد على نفسه اربع شهادات بالله انه ارتكب هذه ا ل ج ر ي م ة فامر الرسول صلى الله عليه وسلم برجله ورجم وخالد بن و ل ي د رضي الله عنه اخذ حذرا ورماه به فأمر ت ه ش م ر أ س ه وطار منه الدم على شوك خالد بن الوليد و إ ذ ا بخالد يقول ن ج سكت للنجس نجس نجس الرجل نجس. صلى الله عليه وسلم و ف ر ج معه اصحابه ومنهم خالد فمر صلى الله عليه وسلم على ج ي ف ة حمار الوليد فقال لخالد يا خالد ك ل من هذا كل من الحمار الميت كل الحمارة الميتة لنعفين من منه ده قال, قال الله ا ل والله ا ل ك ل م ة التي ق ل ت ه ا في ص ا ح ب ك هذاك بجسر المجز كان افضل مما تاكل من الحمار هذا وذلك الذي نسي بيده إ ن ه تاب ت و ب ة لو تابها صاحب م ك س ل لغفر له صاحب م ك س ج ز ل عابد أ ص ن ا م و ص ا ل ح أ ص ن ا م وبيع اصنام ومحامي ل ل أ ص ن ا م ه ذ ا ن العتابه ا ل ر ا ل باك للمجرم صاحب الجرائم على ا ل ا ط ا يعني ك ا ن ت قدره له ثم بعد ذلك ايضا بعد زمن صوف باتوا و ج الرجال و ك م ا ن صوف ش و ف النساء المؤمنات امراه ل ل ن س ا ا ء ؤ م غ ا م د ي ة ايضا حملت بالحرام وايضا تعبت ولم ا قدر ت س ت ر ت ا ح ل و ن ا ل ل ه ر آ ه ا لان الله علم بامرها وماذا احد م يسكه ولا قضيه ولا احد د جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله تهرني من جريمه ي فالزينة ا ردد تماعز تقول م الزنا انا ه ا حامل حسا احب حتى الجنة عليها فالرسول ما دان امش لازال شايد لازال سأمتعكم لمن ضامن قل بطني تبعيه تبعيه هنش في كده وقال الرسول لا يزال اثناء البسس هي البريه بعدها وجدت اول ما وضعت ه يسر غساه ل ل جاء سعيده ا هنا الرجل وقال ل ه ده ع الرسول م ة ا يقول يا ل وتفطنيه رسول ا ل ا ه ا هذا هو الغبت ت ماهي دمانة ماهي راحت وقام ب ع الولد ن ا الفطل بسطم ج ا واكل تتمنى ر و ل و ل الرسول اهو الرسول, تقول رسول يأكل يأكل خبز. الرسول الله تقول ك ل الذي خ الخبز ب ز ق و الولد و ل ل يد ا حصل د ا ل ح ا عشان ب ة ي ت ف و اصلا ويقام واستسلمت ولكن عليها يحدى عليها الله الله الله سبحانه لحكم شرع فترجل ولكن الذي حدى رجبت أن الأمر تصاعب وقال ح أ خ ذ الرسول ا ل ر صلى الله عليه وسلم على ان ا ن عشان يمشيط ل أ أن ه ل على مكة ا ل ر س و ل ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل إلا للعمرة م ما جاء يجاور ن ا س م ن خيرة مكة أهل و ا إ ل ى ا ل ر س والرفث ل إلى م ع ي ه ا ل س و ورجعوا ل إلى ق ب في مكة هذا المقام ركب راس رجال يستحيل يدخل ق وعثمان بس ينبع ع بالحرب بن عثمان ت أ خ ر هناك في الاخذ والتحنيش و ا ل ت ر د ي ب ثلاثه ع ل يوم أخذ أن أي رأي ماذا إذا احتمال عثمان عثمان قتل بقتل على يكون فعمل ب ي ع ة بيعه ناس لابسين احرار م ا دم ا س ت ع ج ل و ن ناس حراره عندهم لا عندهم فرص م ا عندهم ق د ة حرب لا ت م ت م ر ي ن ل ب ي ت اللهم لبيته الرسول قال له م ن ه ن ا بيع هاد المبايع لا بايع على الموت ما شرط الموت بس الموت ولا بس الموت الجماعه ة د بيرع الرسول صلى الله عليه وسلم ه ا ل ب ي ع د ي ذكرها الله في س و ر ة الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين إ ذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في ق ن ب ه ع ش ا ن كده قلب المؤمن يجب ان يكون لظيفا يجب ان يكون مع الله لان الله يرد عليه لك ان ينصرك ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبالغونك تحتش فانذر ع ل م م في ف قلوبهم أ السكينه عليهم وعكادهم فتح القريب رضي الله عن المؤمنين دور وعند دي الاخلاص دنيا لا يرى كيف وجعلتهم جوه ي خ ب م و ن مكه لكي يعملوا المعاهده مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد ي ن جاء س غ ي ر بن عمرو مبعوث مكه ة عشان لعنى ع ا م د ة مع ا لكي ر س وسلم و ل صلى الله عليه المعاهدة هذه ا بالنسبة ن ت ل ل ل س م م ن ق ا س يعمل ة جدا ج د ن ضمن ا معارضه ن ه ي مع ك ة هنا الرسول يبينه بالنسبة من, هنا بعد من, هنا يرجع من هنا هنا مكة هذا أول الشرط كان قاسي جدا جدا أول ل صلى الله عليه وسلم ج س ر ت الثاني ادعى وامر قال له اي و ف ر من اهل م ك ة يقول اشهدوا ا ل ا ه اله الا الله اشهدوا ن م ح م د رسول الله ومن هنا وشهوات في ا ل م د ي ن ة د ل ا ز ل تربطوا ت تبدين ر ب ه اشهد اله ل الكلام مسلم قال لا الا الله شب ان بكين يعني و ن محمد ر س و وعمل ل الله ب ط و ا ش ر بناريه م مكة وصل ل س و ل صلى الله ع وسلم ق ا ل للرسول صلى الله عليه وسلم لازم تربط وترد الينا الرسول قال حاضر الكلام د ه حاضر والرسول صلى الله عليه وسلم عمل هيدا المؤمنين حاله ك ل ا م د ح ا ر عليهم في أ س م ا ء الكلام د ه كمان جاب ابو جبل ابنه ص ي ر ده س غ ي ر صاحب الحكم ده ولده ابوه كان مربطه بمك ع ش ا ن م ا ي ب م ر ب ط بجنازير من أ وقام العناك تلع ب م ث ا وشالسين م ر ب ر ب ج ل ا ل ل صلى الله ر س و ع ل ي ه وقام س ل م يا رسول بمربك ب ج ن ا ع د ي أحملهم ر وقام ب م س م ي ر ب ا ل آ ن حتى ا ل ز ي ا س ي فقام والده صغير بغربه ودره فصاح أ ب و جلدر يا معشر المسلمين ارد الى المشركين فلكتموني في ديني وعشان ن ارتدت و أ ن ت م بهذه ا ل ح ا ل ة فهذا المسلمون والكزخوه من يسعى به ب ا ل ق و ة وخلوه في صفهم حاول الرسول الكريم صلى ان ل ل عليه وسلم ه أ يحفز على بجلدل هذا بأن وكان الكلام الاتباطيه ة ل س ما لن ا ا ت يكتبها ة لسه ما ت لكنه لم ا ل يكتبها د ا لكنه ل ل ر و ا لم ل الشرط الأول يكتبها ا م قال الرسول صلى الله عليه وسلم أ ش ر ك الاول والله لا اكاتبك على شيء حتى توجه إذن الي س بالله الكتابة ما تمت دخليه وبعد أبدا خلاص والله ل اذا أكاتبك اقسم احدهم بالله لا يحمد فالضرير كان يدور الى الله فلست ه و مشركا لكن بعث بالله يقول الرسول الى الله لا اكاتبه كتابا معي حتى ترده الي الرسول يدور هنا ه تعب عمر بن الخطاب رضي الله عنه والجماعه التي كانت معه فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في حاله انزعاج الست برسول الله عمر ي قال و ل ر س و ل صلى الله عمر ل ل ي ه و س قال س م اولسنا محمد أنت أبيdamn ل ل المسلمين أنت ر الرسول عمر ما و ل رسول اسلمنا ي م إصلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى قال عمر أ ل ل س و ا بالمشركين الجماعه الماء المشركين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر ل ل ي ه و س بلاء قال فعلامنا ة ل د في د الدنيه ع ا علامة م ة ل نبدأ بالدنيا كيف ن ب د أ بهذا الحكم كيف تبايع ف هذا ا على ل م ولكن ق موقف ف كان و حرك الرسول صلى الله عليه وسلم في يقينا ل ن ب و ة ه و ع ل السيد وحكم القائد يقول لعمر انا عبد الله ورسوله لن اخالف امره ولم يضيعني من هنا ظهر ان هذا الامر عشان يفهم كل واحد يفتحين كويس خصوصا اولئك الذين يقولون القران وكفى التي بايع الرسول صلى الله عليه وسلم و ع م د ا ه ا هي من أ م ر الله ل أ ن رسول الله لا ينقطع عن الهوى. الهوى الرسول معصوم ع ص و ل فكلام الرسول هو تبيان هذا الدين فالذين يسعون ليفرقون لي بين س ن ة الرسول وبين ا ل ق ر آ ن ه ؤ لم ا ء ل يفهموا دين الله ولم يعرفوا مقدار ا ل ن ب و ة ولم يعرفوا شرف محمد صلى الله عليه وسلم هذا تاريخ الطبري الجزء الثاني ر أ ى لنا هذه ا ل ق ص ة عشان نكون على علم و أ ر د ت أ ن أ س ت ش ه د بهذه ا ل ق ض ي ة أ م ر في انفعاله ج ه د إلى أ ب بكر إ ل ى أ ب و بكر رضي الله عنه ووجه له نفس ا ل أ س ئ ل ة التي وجهها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أ ل ي س نبينا هذا هو رسول الله اليس ن ح ن المسلمين أ ل ي س هم المشركين لماذا ن ع ت الدنيه في دينها قال ل أ ب و بكر ولكن أبو بكر ماذا قال قال أ ي ه ايها الرجل أمر قال أمر سبك أ الرجل انتبه إ ن الرجل ر س و ل هذا ر س و ل لا تكلم ع ل التوحيد هذا الرسول ده عند رب العالمين ف ت ى هذا كويس ده رسول وهنا انتبه عمر رضي الله عنه و ح د أ ت منه ح ا ل ة الغضب والغيره ل ل إ س ل ا م والمسلمين عمر يعرف مقابل النبي صلى الله عليه وسلم لكن غ ي ر ة المسلم على دينه مسلم مربط ب ش ي ل جماعه بيل بقى صعب انس ل استعاسته ولكن أ ث ل ا غيرها علمت من ذلك من هو أ ب و بكر حتى مدرت ع ر ف ت ه مقدار أ ب و بكر وايمان أ ب و بكر فبارك الله فيكم الله يا أمة الإسلام أمة بارك الله فيكم يا أ م ة ا ل إ س ل ا م ه ؤ ل استثنوا ء أصحاب محمد في هذا الأمر أيضا محمد هذا ا يعني في ل أ م ر الرسول صلى الله عليه وسلم ورجوا من ا ل ح ب ل ب ي ة إ ل ى م ك ة و ل ي أ م ر ه م ب م ق ا ت ل ة أ ه ل م ك ة لما تركوا شيئا بل ح ت ى م ن كل من كان بمكه ب إ ي م ا ن ه م و ص ل ا ب ة جهتهم ل أ ن ه م ب ا ي ع رسول الله على الموت و ق ا ل و ا ي ت م ل و ن ان لو قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ادخلوا على اهل مكه ولو قال لهم الرسول ادخلوا مكه ودخلوها على رغم انف كبرياء غريش لكن حكمه ة يعلمها الله سبحانه وتعالى رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من سلع ا ل ا ع د ي د ي ه وفي ا ل الدنيا والآخرة خ خيرا ر ة طاعة الله للرسول و معصيه س ي ب ة و ا ل ل الله سبحانه وتعالى وفي معصيه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الاكلام تاتي ايات القران وتحلل المسلمين ان يجب عليهم ان يعلموا علم اليقين وأن يعني ي ر د و ب أ ح ك ا م الله سبحانه وتعالى ولا يبدلوها ولا يغيروها ولا يتبعوها حرفيا إ ل ا أ ر ا د و ا ل س ع ا د ة في الدنيا و ا ل آ خ ر ة الأحبة <تصفيق> وبعد ولا تبديل هذا أيها الأحبة حكم الله لا تبديل فيه لا أقمن حكم ت ه أ ك ب ر الظلم أ ن ا ل إ ن س ا ن يعرف الحق ويسمع الحق ولا يتبعه نقول تبارك وتعالى ومن أ ظ ل م ممن ذكر بايات ربه ف أ ع ر ض عنها ونسي ما قدمت يداه ان جعلنا على قلوبهم اكله ان يبتغون في آ ذ ا ن ه م و ق ر أ و إ ن ت ب ع و ا الى الهدى فلن يهتدوا اذن أبدا. سورة الكهف ابدا تسمع و ايها أ ا ل أ ح ب ة أ ي ه ا المسلمون المسلمون في كل واد وفي كل بلد ما ينزل الله به كل من أ ع ر ض عن ذ ك ر ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة وخالف عن أ م ر ه يقول تبارك وتعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه ة أعمى اعمى ل لنحشرتني ربي أ و قال د كنت بصورة كذلك أ ع ت د ت اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم توسع الآيات من ويقول ر سبحانه وتعالى وما َ ن الامر ن ن ذكر َِ ب آ ي ا ت ربه ِّ ثم اعرض عنها إ الا من َِ المجرمين ِِْْ المنتقمين َِْ الآي الا ورقم اثنين وعشرين من سوره السجده ت ح ذ ر المسلمين عن م ع ص ي ة الرسول فيقول تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن امرك ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب ا ل ا ل م ف بعد هذا أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة اريد ا حصل شيء بسيط وكنت بودي الا يحصل نقاش بسيط دون ف ض ي ل ة قاضي شرعي م د ي ن ة كسنه جزاه الله عنا وعلى الاسلام خير الجزاء ومع ا ل أ خ أ ب ي زيد محمد ه م ز ة في ل و ل ة التفاح وضع الحجر ا ل أ س ا س ي في الجامع وأم والتقوى أبي زيت كان على أن أن أن يأكل بيتكلم بعضهم من يزعم معلامات الشيخ كان الناس السلاح أن يأكل الإنسان الغرب على زيت فذكر ه ي ا ل م س ل م ي ن بقول الله تعالى ب ا ر ك و ت يا أ ي ه ا الرسل ك ل و ا من الطيبات واعملوا صالحا وكان في نظر ف ض ي ل ة الشيخ قاضي ا ل م د ي ر ي ة أ ن الطيبات هي الحلال وفي هذا سبب الطيبات هي الحلال لا يكون الشيء طيبا إ ل ا إ ذ ا كان حلالا والتبيان ح ق يقال يجب أن ا ل و يجب أ ن يبين لكن الذي ظهر لي والله أعلم ان ل ل أعلم ه أ الشيخ ام ل زيد ربما أ ع ت ق د أ ن مولان القاضي يريد أ ن ي ج ا د ل أ و ي ن ا ل ولهذا حد الكلام فاني أ ع ت ب ر لفضيلته بما جرى والحق معه ولكن ا ح ق معه و ل أ ر ي د أ ن أ د ي ن تبيانا آ خ ر في هذا المقال وهو قول الله تبارك يا سعال م و ا ا كلهم ط ي ب ت ع ا رزقناكم ل ب الطيبات ق رقم القرآن ر فسرها الآية الله في القرآن فسرها فقال يا أيها الناس كل في الأرض حلالا في ثم منا وحس طيبا حلالاً طيبا يعني ربنا قال اكلوا حلالا طيبا يعني الحلال ف ا ل ق ر ض في حد ذاته حلال ما في حديث او آ ي ة من ا ل ق ر آ ن حرمت القرض الا انه ليس من الطيبات يعني ما ثبت ع ن ه غ ذ ا ء ي ل ل ب ش ر ي ة لكن مثلا البرتقال التفاح م ث ل ا ل م ث ل العمد هذا معروف على انه حلال ولكنه ايضا اصبح طيبا طيب يوكل, طيب يوكل. الحجير ا ل آ ن مع النصارى إذا ذبح يعني معناها عندهم طيب لكن نحن ا ل م س ل م ي ن و إ ن كان ل ه م طيب فنحن عندنا حرام ل أ ن شريعتنا حرمته فلا يسمى طيبا ولا يسمى حلالا فهو مهما كان في ذاته طيب الا انه ليس بحلال أكذلك ما لغير الله للمصر هو في ذاته طيب لكن ما ذبح لكن يكون طيب له حلال لأن ربنا ما أحلله ما الله سبحانه ضبح على غير ولهذا ت ع ا ى ل اصبح ي ولهذا أ ص ب ح ولانه طيب و ذ ب ح لكن لا يؤكل ل أ ن ه ليس بحلال فبارك الله فيكم أ ن ا اشكر لفضيله اريحته ا ل ط ي ب ة وعبرته على ا ل إ س ل ا م وتبيانه للحق ف أ س أ ل الله سبحانه و ت ع ا ل ى أ ن يجزيه عنا وعن ا ل إ س ل ا م خير الجزاء و أ ن يسمح لنا و ل ع ا خ ي ه ا تلك ا ل ه ز ة التي حصلت إ ن م ا جاءت من غير قصد المسلمين إذا كان الحاكم يحكم نرى كثير بلاد المسلمين دينت د ي ن ا ل إ س ل ا م ولكن الحكم بغير ما أ ن ز ل الله وربنا سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا يسعها نحن ما علينا إ ل الا أن أ ننكر هذا إذا س ن ان ق و ل ننكر وما الحكام الحكم علينا إلا أن نبلغ الحكام بأن الحكم بغير ما ا نبلغ أنزل ل ل بغير أن بأن هذا كفر فإن ف ورجعوا تابوا ل ك فضل ل ل وقل الله إلا بلغنا النحية الثانية أقول الأخ ه يتيه أشهد يشاء من ما وإن أسروا لكن لما تعدل القوانين تتمشى مع الشريعه تعديل قوانين مع الشريعه هذا الذي لا اؤمن به أنا أقول يجب أن تلقى كل هذه أود الناس إلى الله دون أن من يعدل إيه؟ يعدل إيه؟ يعدل الله. الله أن القوانين الناس سبحانه دون ممكن الله وتعالى كلام تلقى ويعود كل إلى تعديل يعديل يجب إيه؟ يعديل للبشر هذه شرع يعديل حكم وسلم و افتح ل ا س الحديث ج باكمله ا ل إ ذ ا كانوا مسلمين او اذا كانوا يريدون الحكمه ل ه و ا ل هو, هو الموفق والهادي إلى سواء س بما ي انزل ل الله ق سؤال الرسول الرسول حديث عبد وما هي الناجيات الا ما عليها انا وهابترين وعينا ولدتنا ولدتنا ولدتنا ولدتنا ولدتنا ولدتنا فهذا ا صحيح ل ر س وقال ل صلى الله عليه وسلم بي للمسلمين بيّا ستفرقت النسارى من ي د إلى 71. 71. تفرقت ا س ا واتفرق المتي ر فرقة ى إلى إلى كان ل ه ل ا إلا فرقة واحدة قالوا من يا رسول الله قال ر فرقة رسول يو من من كاننا على ما أ ن انا أصحابي م عليه ى ا ل م اصحابي بد من الرجوع عليه أ ه وهذا قصدته والله ما أسأل ز ي خير أقول أرنا الحق حق وارزقنا الجزاء اللهم هذا عنا اتباعه اللهم و أ ر عنا الباطل الوقت رحمتنا السلام الرجل أ ر س ل ت القائل ع ن د ه م س ؤ ا لا أ ن م اذكر لك ي ا ح ب ي د ما عنده قانون إ ل ا ا ل ش ر ي ع ة 私は私の言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉 اللهم أ ر ن ا ا ل حتى ق اطرتك الاختباء اللهم أ ر ن ا الباطل ر ا ط ل ارتكبنا برحمتك ب يا ر ح م الراحمين اللهم ارنا ن س أ ل ك من كل خير س أ ل ك من ه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذك اللهم من كل شر استهلك من ه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم و ن س أ ل ك اللهم ربي يا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن أ ن تجعل ا ل ق ر آ ن العظيم ربيع قلوبنا و د ل ا ه ل ن ا وحزنا د و أ ن ترزقنا ت ل ا و ت ه أ ناللي ا ن ا النهار و أ ن تيسر لنا ف ه م ه و العمل ب ه و أ ن تجعل هديه لنا ولا تجعل هديه علينا برحمتك يا أ ر ح م الراحمين ونسألك اللهم ربي بأسمائك وصفاتك الحسنى بأسمائك اللهم العلاء ربي ان تمن علينا و ترزقنا اتباع سنه نبيك محمد صلى الله عليه و سلم في هذه الدنيا و ان تحشرنا تحت ل ي ا ئ ه في الدار ا ل آ خ ر ة و ان تسقنا من ح ي ل ه و ان تدخلنا في شفاعته و ان ترزقنا ا ل د ع و ة الى سنته برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم اغسل لنا من خشيتك ما ت ق ي م به بيننا و بين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ان من ي ق ي ن م ا تول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا ب أ س م ا ئ ن ا و أ ب ص ا ر ن ا وقواتنا ما أ ب ط ل ت ن ا واجعله الوارث ل ن ا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا ت د ع ل فتنتنا في ديننا ولا ت د ع ل الدنيا أ ك ب ر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بجنودنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين